ويا أول خطوة فوق أرضك يا سينا كلنا من فرحنا مش شبكينا ويا أول خطوة فوق أرضك يا سينا وسنا ارضك واحنا في حضن الحنين واللؤ انا السنه للمصط الحزين ويا اول خطوه فوق يا سيله كلنا من فرحنا مش شوق بكينا ويا اول خطوه فوق ارضك يا سيله وسنا أرضك, أرضك واحنا في حضن الحنين واللؤ انا السنه مصر الحزين احنا جيش مصر المحارب اللي كان نفسه يحارب احنا جيش مصر المحارب اللي كان نفسه يحارب نفسنا كنا نيلاقي نفسنا نفسنا. مصر مصر مصر أول حب لينا آخر حب لينا مصر مصر مصر. أول حب لينا مصر مصر مصر آخر حب لينا واللي بوديروح يتمنى يعود من طار الخلود يتمنى يعود من طار الخلود ويجود تاني ونفنى عينينا ونغمض عينينا على حبك يا مصر على حبك يا مصر مصر مصر مصر مصر, مصر, مصر أول حب لينا مصر مصر مصر اخر حب لينا في مصر مصر حب لينا مصر